Book 2 5 en 90 5 en 90 5 en 90 Voogwoorde 2 Choroof al-Atof, eetneen Choroof al-Atof, eetneen Van wanneer af werk sy nie meer nie? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ لم تعد هي تشتغل؟ منذ زواجها منذ زواجها يا ساي ويرك نيمير نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت منذ ان قد تزوجت لم تعد هي تشتغل منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل فاندا het mekaar ken منذ ان تعرفا أصبح سعيدين منذ أن تعرفا أصبح سعيدين <تصفيق> منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادرا ما يخرجون فنير <تصفيق> بالسيب متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتلفون تارت <تصفيق> هل ثناء السير هل أثناء السير يا ترسي بستير نعم أثناء ما هي تقود السيارة نعم أثناء ما هي تقود السيارة؟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 لا أرى شيئا عندما اكون بلا نظاره لا ارى شيئا عندما بلا نظاره اكفرستان نيكس اس دي لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه لا افهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه Ek kan niks ruik as ek لا أشم شيئًا عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئًا عندما يكون عندي زكام. 온 sal 'n taksi سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أجرة In hier het Ons gaan die wêreld reis as ons die lotto wen. Sien ons reis rondom die wêreld as ons gewen het 'n lot. Sien ons reis rondom die wêreld as ons gewen Ons gaan begin eet as hy nie goud terugkom nie. Sin begin eet as hy nie. Na 'n kort tyd. Ons sal begin met eet, as dit nie binnekort vir die klankleers en tekst